الوجه الثاني وأرادت كل قبيلة أن يكون لها هذا الشرف واشتد النزاع حتى تواعدوا للقتال ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل من باب بني شيبة فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا بحكمه فلما أخبر بذلك حل المشكلة بما رضي عنه جميع المتنازعين فقد بسط رداءه ثم أخذ الحجر فوضعه فيه ثم أمرهم أن تأخذ كل قبيلة بطرف من الرداء فلما رفعوه وبلغ الحجر موضعه أخذه ووضعه بيده فرضوا جميعا وصان الله بوفور عقله وحكمته دماء العرب من أن تسفك إلى مدى لا يعلمه إلا الله ثمانية عرف عليه الصلاة والسلام في شبابه بين قومه بالصادق الأمين واشتهر بينهم بحسن المعاملة والوفاء بالوعد واستقامة السيرة وحسن السمعة مما رغب خديجة في أن تعرض عليه للتجارة بمالها في القافلة التي تذهب إلى مدينة بصرى كل عام على أن تعطيه ضعف ما تعطي رجلا من قومها فلما عاد الى مكه واخبرها غلامها ميسره بما كان من امانته واخلاصه ورات الربح الكثير في تلك الرحله اضعفت له من الاجر ضعف ما كانت اسمت له ثم حملها ذلك على ان ترغب في الزواج منه فقبل ان يتزوجها وهو اصغر منها بخمسه عشر عاما وافضل شهاده له بحسن خلقه قبل النبوه قول خديجه له بعد ان جاءه الوحي في غار حراء وعاد مرتعدا كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي الضعيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق تسعة سافر مرتين خارج مكة أولاهما مع عمه أبي طالب حين كان عمره 12 سنة وثانيتهما حين كان عمره 25 سنة متاجرا لخديجة بمالها وكانت كلتا الرحلتين الى مدينة بصرى في الشام وفي كلتيهما كان يسمع من التجار احاديثهم ويشاهد اثار البلاد التي مر بها والعادات التي كان عليها سكانها عشرة حبب الله اليه عليه الصلاة والسلام قبيل البعثة بسنوات ان يخرج الى غار حراء وهو جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة على قرب منها يخلو فيه لنفسه مقدار شهر وكان في شهر رمضان ليفكر في آلاء الله وعظيم قدرته واستمر على ذلك حتى جاءه الوحي ونزل عليه القرآن الكريم ب الدروس والعضات يستطيع الباحث أن يخرج من دراسة الوقائع السالفة بالدروس والنتائج التالية واحد أنه كلما كان داعية إلى الله أو المصلح الاجتماعي في شرف من قومه كان ذلك أدعاء إلى استماع الناس له. فإن من عادتهم أن يزدروا بالمصلحين والدعاه إذا كانوا من بيئة مغمورة أو نسب وضيع فإذا جاءهم من لا ينكرون شرف نسبه ولا مكانة أسرته الاجتماعية بينهم لم يجدوا ما يقولونه عنه إلا افتراءات يتحللون بها من الاستماع إلى دعوته والاصغاء إلى كلامه ولذلك كان أول ما سأل عنه هرقل أبا سفيان بعد أن أرسل الرسول إلى هرقل كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام هو وقومه كيف نسبه فيكم فأجاب أبو سفيان وهو يومئذ على شركه هو من أشرفنا نسبا ولما انتهى هرقل من أسئلته لأبي سفيان وسمع جوابه عنها أخذ يشرح له سر الأسئلة التي توجه بها إليه حول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هرقل سألتك كيف نسبه فيكم فسعمت أنه من أشرفكم نسبا وكذلك لا يختار الله النبي إلا من كرام قومه واوسطهم نسبا صحيح أن الإسلام لا يقيم وزنا لشرف الأنساب تجاه الأعمال ولكن هذا لا يمنع أن يكون الذي يجمع بين شرف النسب وشرف الفعل أكرم وأعلى مكانا وأقرب نجاحا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا اثنان أن في تحمل الداعية آلام اليتم أو العيش وهو في صغره ما يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة وامتلاءا بالعواطف الرحيمة نحو اليتامى أو الفقراء أو المعذبين وأكثر عملا لإنصاف هذه الفئات والبر بها والرحمة لها وكل داعية يحتاج إلى أن يكون لديه رصيد كبير من العواطف الإنسانية النبيلة التي تجعله يشعر بالام الضعفاء والبائسين ولا يوفر له هذا الرصيد شيء مثل أن يعاني في حياته بعض ما يعانيه أولئك المستضعفون كاليتامى والفقراء والمساكين ثلاثة كلما عاش الداعية في جو أقرب إلى الفطرة وأبعد عن الحياة المعقدة كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه وقوة عقله وجسمه ونفسه وسلامة منطقه وتفكيره ولذلك لم يختل الله العرب لأداء رسالة الإسلام صدفة ولا عبثا بل لأنهم كانوا بالنسبة إلى من يجاورهم من الأمم المتمدنة أصفى نفوسا وأسلم تفكيرا وأقوم أخلاقا وأكثر احتمالا لمكاره الحروب في سبيل دعوة الله ونشر رسالته في أنحاء العالم أربعة لا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي النبي فالأغبياء والمتوسطون في نجابتهم أبعد الناس عن جدارة القيادة الفكرية أو الإصلاحية أو الروحية بل إن من سنن الحياة الا يتمكن من القيادة في أي ناحية من نواحي الحياة عن جدارة واستحقاق الأغبياء والمضطربون, والمضطربون في تفكيرهم والشاذون في آرائهم وإذا واتت الصدفة أو الظروف واحدا من هؤلاء فحملته إلى مركز القيادة فسرعان ما يهوي إلى الحضيض ويتخلى عنه قومه بعد أن تدلهم أفعاله على غباوته أو شذوذه أو اضطراب تفكيره خمسة. ينبغي للداعية أن يعتمد في معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف لا فيه ولا ذلة ولا مهانة إن الدعاة الصادقين الشرفاء يربؤون بأنفسهم أن يعيشوا من صدقات الناس وأعطياتهم وأية كرامة تكون لهم في نفوس قومهم بعد أن يهينوا أنفسهم بذل السؤال والاستجداء ولو لم يكن صريحا مكشوفا فإذا وجدنا من يدعي الدعوة والإرشاد وهو يستكثر من أموال الناس بشتى أنواع الحيل فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه فكيف في نفوس قومه وجيرانه ومن ارتضى لنفسه المهانة فكيف يستطيع أن يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقف في وجه الطغاة والمفسدين ويحارب الشر والفساد ويبعث في الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة 6- إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته أدعى إلى نجاحه في دعوته إلى الله وإصلاح الأخلاق ومحاربة المنكرات إذ لا يجد في الناس من يغمزه في سلوكه الشخصي قبل قيامه بالدعوة وكثيرا ما رأينا اناسا قاموا بدعوة الإصلاح وبخاصة إصلاح الأخلاق كان من أكبر العوامل في إعراض الناس عنهم ما يذكرونه لهم من ماض ملوث وخلق غير مستقيم بل إن هذا الماضي السيء يكون مدعاة للشك في صدق مثل هؤلاء الدعاء بحيث يتهمون بالتستر وراء دعوة الإصلاح لمآرب خاصة أو يتهمون بأنهم ما بدأوا بالدعوة إلى الإصلاح إلا بعد أن قضوا لبانتهم من ملذات الحياة وشهواتها وأصبحوا في وضع أو عمر لا أمل لهم فيه بالاستمرار فيما كانوا يبلغون فيه من عرض أو مال أو شهرة أو جاه أما الداعية المستقيم في شبابه فإنه يظل أبدا رافع الرأس ناصع الجبين لا يجد أعداء الإصلاح سبيلا إلى غمزه بماض قريب أو بعيد ولا يتخذون من هذا الماضي المنحرف تكأة لتشير به ودعوة الناس إلى الاستخفاف بشأنه نعم إن الله يقبل توبة التائب المقبل عليه بصدق وإخلاص ويمحو بحسناته الحاضرة سيئاته المنصرمه ولكن هذا شيء غير الداعيه الذي ينتظر لدعوته النجاح إذا استقامت سيرته وحسنت سمعته سبعة إن تجارب الداعية بالسفر ومعاشرة الجماهير والتعرف على عوائد الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم لها اثر كبير في نجاح دعوته فالذين يخالطون الناس في الكتب والمقالات دون أن يختلطوا بهم, بهم على مختلف اتجاهاتهم قوم مخفقون في دعوة الإصلاح لا يستمع الناس إليهم ولا تستجيب العقول لدعوتهم لما يرى فيهم الناس من جهل بأوضاعهم ومشكلاتهم فمن أراد أن يصلح المتدينين عليه أن يعيش معهم في مساجدهم ومجالسهم ومجتمعاتهم ومن أراد أن يصلح حال العمال والفلاحين عليه أن يعيش معهم في قراهم ومصانعهم ويؤاكلهم في بيوتهم ويتحدث إليهم في مجتمعاتهم ومن أراد أن يصلح المعاملات الجارية بين الناس عليه أن يختلط بهم في أسواقهم ومتاجرهم ومصانعهم وانديتهم ومجالسهم وهكذا يجب أن يكون للداعية من تجاربه في الحياة ومعرفته بشؤون الناس ما يمكنه من أن يحقق قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وما أبدع القول المأثور خاطب الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله ثمانية يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين الفينة والفينة أوقات يخلو فيها بنفسه تتصل فيها روحه بالله جل شأنه وتصفو فيها نفسه من كدورات الأخلاق الدميمة والحياة المضطربه من حوله ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت في خير او زلت في اتجاه أو جانبت سبيل الحكمة أو أخطأت في سبيل ومنهج أو طريق أو انغمست مع الناس في الجدال والنقاش حتى أنسته تذكر الله والأنس به وتذكر الآخرة وجنتها ونارها والموت وغصصه وآلامه ولذلك كان التهجد وقيام الليل فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحبا في حق غيره وأحق الناس بالحرص على هذه النافلة هم الدعاه إلى الله وشريعته وجنته وللخلوة والتهجد والقيام لله بالعبودية في اعقاب الليل لذة لا يدركها إلا من أكرمه الله بها وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول في اعقاب تهجده وعبادته نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها وحسبنا قول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا الفصل الثاني في السيرة منذ البعثة حتى الهجرة إلى الحبشة ألف الوقائع في هذه الفترة تثبت لنا الوقائع التاريخية التالية واحد نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لما تم للنبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنة نزل عليه جبريل بالوحي في يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان ويحدثنا الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه بالسند المتصل إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن كيفية نزول الوحي عليه فتقول أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله ابدا إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وكان ابن عم خديجة وكان امرا تمصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس أي صاحب الوحي وهو جبريل الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذعا أي شابا قويا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي وفي رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أن جبريل جاءه وهو نائم في غار حراء بنمط أي وعاء من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ إلى آخره قال فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فوقفت أنظر اليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي إلى آخره اثنان كان أول من آمن به ودخل في الإسلام زوجه خديجة رضي الله عنها ثم ابن عمه علي رضي الله عنه وهو ابن عشر سنين ثم مولاه زيد بن حارثة ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان أول من أسلم من العبيد بلال بن أبي رباح الحبشي وعلى ذلك تكون خديجة أول من آمن به إطلاقا وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها آخر يوم الاثنين وهو أول يوم من صلاته وكانت الصلاة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي ثلاثة ثم فتر الوحي بعد ذلك فترة من الزمن اختلفت الروايات في تقديرها فاقصاها ثلاث سنوات وادناها ستة أشهر وهو الصحيح وقد شق انقطاع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحزنه ذلك كثيرا حتى كاد يخرج إلى الجبال فيهم بأن يتردى من رؤوسها ظنا منه أن الله قلاه بعد أن اختاره لشرف الرسالة ثم عاد الوحي إليه بعد ذلك كما يروي الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجزة فهجر فحمي الوحي وتتابع أربعة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو إلى الإسلام من وثق بعقله ثلاث سنوات كاملة حتى أسلم عدد من الرجال والنساء ممن عرفوا برجحان الرأي وسلامة النفس خمسة أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلين في الإسلام نحو من ثلاثين أن يبلغ الدعوة جهرا، وذلك في قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ستة. ابتدأت بذلك مرحلة الإذاء للمؤمنين الجدد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هال المشركين أن يسفيها الرسول أحلامهم ويعيب الهتهم ويأتيهم بدين جديد يدعو إلى إله واحد. لا تدركه العيون والأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يجتمع بالمؤمنين سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي دخل في الإسلام أيضا وكان الرسول يتلو عليهم ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم ويعلمهم من أحكام الدين وشرائعه ما كان ينزل حينئذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ بأن ينذر عشيرته الأقربين فوقف على الصفا ونادى بطون قريش بطنا بطنا ودعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان ورغبهم في الجنة وحذرهم من النار فقال له أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا تسعة رغبت قريش في أن تنال من الرسول فحماه عمه أبو طالب وامتنع عن تسليمه إليهم ثم طلب بعد ذهابهم أن يخفف من دعوته فظن أن عمه خاذله عشرة اشتد أذى المشركين بعد ذلك للرسول وصحابته حتى مات منهم من مات تحت العذاب وعمي من عمي أحد عشر لما رأت قريش ثبات المؤمنين على عقيدتهم قررت مفاوضة الرسول على أن تعطيه من المال ما يشاء أو تملكه عليها فابى ذلك كله إثنى عشر لما رأى الرسول تعنت قريش واستمرارها في تعذيب أصحابه قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فهاجروا للمرة الأولى اثنى عشر رجلا وأربعوا نسوة ثم عادوا بعد أن علموا بإسلام عمر وإظهار الإسلام لكنهم ما لبثوا أن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنين وقد بلغ عددهم في الهجرة الثانية إلى الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا ومن النساء إحدى عشرة. ثلاثة عشر مقاطعة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا واستمرت المقاطعة سنتين أو ثلاثة لقي فيها الرسول ومن معه في هذه المقاطعة جهدا شديدا ثم انتهت المقاطعة بمسعى قلاء قريش باء الدروس والعباد واحد إن الله إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح ألقى في قلبه كره ما عليه مجتمعه من ضلال وفساد اثنان إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يستشرف للنبوة ولا يحلم بها وإنما كان يلهمه الله الخلوة للعبادة تطهيرا وإعدادا روحيا لتحمل أعباء الرسالة ولو كان عليه الصلاة والسلام يستشرف للنبوة لما فزع من نزول الوحي عليه ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سري تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد رؤية جبريل يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل وإلا بعد أن أكد له ولخديجة ورقة ابن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام ثلاثة إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجمهور وعقليته ينبغي أن لا يجهر بها الداعية حتى يؤمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغالي والرخيص حتى إذا نال صاحب الدعوة أذن قام اتباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة فيضمن بذلك استمرارها أربعة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه وقد استنكروا دعوته اشد الاستنكار وكان كل همهم القضاء عليه وعلى اصحابه فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا ان محمد عليه الصلاة والسلام إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حين ذاك وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوة القوميه وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول وخفض عظيم لرسالة الإسلام خمسة. إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون أنواع العذاب والاضطهاد دليل على صدق إيمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم وسمو نفوسهم وأرواحهم بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس والعقل وما يأملونه من رضا الله جل شأنه أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان واضطهاد إن السيطرة في المؤمنين الصادقين والدعاه المخلصين تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا لأجسامهم وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم من حيث لا يبالون بما تتطلبه جسومهم من راحة وشبع ولذة وبهذا تنتصر الدعوات وبهذا تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات ستة إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول لعمه أبي طالب وفي رفضه ما عرضته عليه قريش من مال وملك دليل على صدقه في دعوة الرساله وحرصه على هداية الناس وكذلك ينبغي أن يكون الداعية مصمما عن الاستمرار في دعوته مهما تألب عليه المبطلون معرضا عن إغراء المبطلين بالجاه والمناصب فالمتاعب في سبيل الحق لدى المؤمنين وراحة لضمائرهم وقلوبهم ورضى الله وجنته أعز وأغلى عندهم من كل مناصب الدنيا وجاهها وأموالها سبع إن على الداعية أن يجتمع بأنصاره على فترات في كل نهار أو أسبوع ليزيدهم إيمانا بدعوتهم وليعلمهم طرقها واساليبها وأدابها واذا خشي على نفسه وجماعته من الاجتماع بهم علنا وجب عليه أن يكون اجتماعه بهم سرا لألا يجمع المبطلون أمرهم فيقضوا عليهم جميعا أو يزدادوا في تعذيبهم واضطهادهم ثمانية إن على الداعية أن يهتم بأقربائه فيبلغهم دعوة الإصلاح فإذا أعرضوا كان له عذر أمام الله والناس عما هم عليه من فساد وظلال تسعة إن على الداعية إذا وجد جماعته في خطر على حياتهم أو معتقداتهم من الفتنه أن يهيئ لهم مكانا يامنون فيه من عدوان المبطلين ولا ينافي ذلك ما يجب على دعاه الحق من تضحية فإنهم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن يقضوا عليهم قضاء مبرما. فيتخلصوا من دعوتهم وفي وجودهم في مكان آمن ضمان لاستمرار الدعوة وانتشارها أشرة إن في أمر الرسول أصحابه اولا وثانيا بالهجرة إلى الحبشة ما يدل على أن رابطة الدين بين المتدينين ولو اختلفت دياناتهم هي أقوى وأوثق من رابطتهم مع الوثنيين والملحدين فالديانات السماوية في مصدرها وأصولها الصحيحة متفقة في الأهداف الاجتماعية الكبرى كما هي متفقة في الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وهذا ما يجعل وشائج القربى بينها أوثق من أي وشيجة من قرابة أو دم أو موطن مع الالحاد والوثنية والكفر بشرائع الله أحد عشر إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق ابتكروا وسائل أخرى وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة الفصل الثالث في السيرة بعد هجرة الحبشة إلى الهجرة للمدينة ألف الوقائع التاريخية تتميز أحداث هذه الفترة بالوقائع البارزة التالية واحد مات أبو طالب عم الرسول في السنة العاشرة من البعثة وكان في حياته شديد الدفاع عن ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قريش لا تستطيع أن تنال النبي بأذى في نفسه طيلة حياة أبي طالب احتراما له وهيبة فلما مات أبو طالب جرؤت قريش على تشديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت وفاته مبعث حزن عميق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد حرص النبي أن يقول أبو طالب كلمة الإسلام وهو على فراش الموت فأبا خشيه أن يلحقه العار من قومه اثنان ماتت خديجة رضي الله عنها في تلك السنة نفسها وقد كانت خديجة تخفف عن الرسول همومه وأحسانه لما يلقاه من عداء قريش فلما ماتت حزن عليها حزنا شديدا وسمي ذلك العام الذي مات فيه عمه أبو طالب وزوجه خديجة عام الحزن ثلاثة ولما اشتد على الرسول كيد قريش وأذاها بعد وفاة عمه وزوجه توجه إلى الطائف لعله يجد في ثقيف حسن الإصغاء لدعوته والانتصار لها ولكنهم ردوه ردا غير جميل وأغروا به صبيانهم فقدفوه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الطاهرتين، ثم التجا إلى بستان من بساتين الطائف وتوجه إلى الله بهذا الدعاء الخاشع اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك أربعة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف دون أن تستجيب ثقيف لدعوته اللهم إلا ما كان من إسلام عداس غلام عتبة وشيبة بن ربيع وكان غلاما نصرانيا طلب إليه سيداه أن يقدم قطفا من العنب إلى الرسول وهو في البستان لما رأيا من إعيائه وتهجم ثقيف عليه فلما قدم قدم عداس العنب للرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الرسول يبدأ في أكله قائلا بسم الله فلفت ذلك نظر عداس إذ لا يوجد في القوم من يقول مثل هذا وبعد حديث بين عداس والنبي أسلم عداس خمسة وقعت معجزة الإسراء والمعراج وقد اختلف, اختلف في تاريخ وقوعها والمؤكد أنها وقعت قبل الهجرة في السنة العاشرة من بعثته أو بعدها والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنها أنهما وقع في ليلة واحدة يقضة بالجسد والروح أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلاء ثم عاد إلى بيته في مكة تلك الليلة وأخبر قريشا بأمر المعجزة فهزئت وسخرت وصدقه أبو بكر وأقوياء الإيمان ستة وفي هذه الليلة فردت الصلوات خمسا على كل مسلم بالغ عاقل سبعة وفي أثناء مرور رسول صلى الله عليه وسلم على القبائل في موسم الحج كعادته في كل عام لدعوتهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان وبينما هو عند العقبة التي ترمى عندها الجمار لقي رهطا من الأوس والخزرج فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا وكان عددهم سبعة ثم عادوا إلى المدينة فذكروا لقومهم لقياهم النبي صلى الله عليه وسلم وما دانوا به من الإسلام ثمانية وفي العام التالي لاثنتين عشرة سنة من البعثة وافى موسم الحج اثنى عشر رجلا من الانصار فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا فلما عادوا ارسل معهم مصعب بن عمير الى المدينة ليقرا المسلمين فيها القرآن ويعلمهم الاسلام فانتشر الاسلام في المدينة انتشارا كبيرا تسعة وفي العام الذي يليه حضر من الانصار جماعه في موسم الحج فاجتمعوا فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستخفين وكانوا سبعين رجلا ومرأتين وبايعوه على النصرة والتأييد وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وعادوا إلى المدينة بعد أن اختار منهم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم باء الدروس والعظات قد يحمي الداعية أحد أقربائه ممن ليسوا على دعوته وفي ذلك فائدة للدعوة حين تكون مستضعفة إذ يمنع الأشرار من العدوان على حياته أو مسه بأذى فعصبية القبيلة والعائلة قد يستفيد منها الداعية في حمايته وحماية دعوته إذا لم يسايرها على ما هي عليه من منكرات اثنان الزوجة الصالحة المؤمنة بدعوة الحق تذلل كثيرا من الصعاب لزوجها الداعية إذا شاركته في همومه والامه وبذلك تخفف عنه عبء هذه الهموم وتبث في نفسه الاستمرار والثبات فيكون لها أثر في نجاح الدعوة وانتصارها وموقف سيدة خديجة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى لما تستطيع الزوجة المؤمنة بدعوة الخير أن تلعبه من دور كبير في نجاح زوجها الداعية وثباته واستمراره في دعوته وفقد مثل هذه الزوجة في احتدام معركة الإصلاح خسارة كبيرة لا يملك معها زوجها الداعية إلا أن يحسن ويأسها ثلاثة والحزن على فقد القريب الحامل لدعوة الحق غير المؤمن بها وعلى فقد الزوجة المؤمنة المخلصة حزن تقتضيه طبيعة الإخلاص للدعوة والوفاء للزوجة المثالية في تضحيتها وتأييدها ولذلك قال الرسول لما مات أبو طالب رحمك الله وغفر لك لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله فاقتدى المسلمون برس برسولهم يستغفرون لموتاهم المشركين حتى نزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فامتنع النبي عن الاستغفار لأبي طالب كما امتنع المسلمون عن الاستغفار لموتاهم ولذلك أيضا ظل الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يذكر فضل خديجة ويترحم عليها ويبر صديقاتها حتى كانت عائشة تغار منها وهي متوفاه لكثرة ما كانت تسمع من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقد روى البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق أي صديقات خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد أربعة في توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد أن أعرضت عنه مكة دليل على التصميم الجازم في نفس الرسول على الاستمرار في دعوته وعدم اليأس من استجابة الناس لها وبحث عن ميدان جديد للدعوة بعد أن قامت الحواجز دونها في ميدانها الأول كما أن في اغراء ثقيف صبيانها وسفهاءها بالرسول دليلا على أن طبيعة الشر واحدة أينما كانت وهي الاعتماد على السفهاء في إيذاء دعاه الخير وفي سيل الدماء من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الكريم أكبر مثل لما يتحمله الداعية في سبيل الله من أذن واضطهاد أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في البستان ذلك الدعاء الخالد ففيه تأكيد لصدق الرسول في دعوته وتصميم على الاستمرار فيها مهما قامت في وجه الصعاب وأنه لا يهمه إلا رضى الله وحده فلا يهمه رضا الكبراء والزعماء ولا رضا العامة والدهماء، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي كما أن فيه استمداد القوة من الله باللجوء إليه والاستعانة به عندما يشتد الأذى بالداعية وفيه أن خوف الداعية كل الخوف هو من سخط الله عليه وغضبه لا من سخط أي شيء سواه خمسة في معجزة الإسراء والمعراج أسرار كثيرة نشير إلى ثلاثة منها فحسب أولا ففيها ربط قضية المسجد الأقصى وما حوله فلسطين بقضية العالم الإسلامي إذ أصبحت مكة بعد بعتة الرسول صلى الله عليه وسلم مركز تجمع العالم الإسلامي ووحدة أهدافه وأن الدفاع على فلسطين وأن الدفاع عن فلسطين دفاع عن الإسلام نفسه يجب أن يقوم به كل مسلم في شتى أنحاء الأرض والتفريط في الدفاع عنها وتحريرها تفريط في جنب الإسلام وجناية يعاقب الله عليها كل مؤمن بالله ورسوله انتهى الشريط الأول ويليه الشريط الثاني.